بسم الله الرحمن الرحيم عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى أما من استغلا فأنت له فقدى وما عليك أن لا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عُذْلُهُنَّ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ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 إلى طعامه أنا طببنا الماء خبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وخبا وزيتولا ونخلا وحدائق غلبا وفاكية وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يغرم المرء من أخيه يوم يغرم المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل وجوه يوم عذب مسحرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يوم عذب عليها غبرا ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجر.